هم نغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني من زلم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 أقرت وأتشرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل من ما تأكلون منه ويشرد من وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ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 قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غساءا فبعدا للقوم الظالمين أن من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأ.